فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه ة راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه